حفر الخندق كانت فكرة الخندق فكرته صلى الله عليه وسلم أمر بها ودشن مشروعه العسكري بأول ضربة بمعوله ثم هوت المعاول والعتل والمساحي تعزف خندقا تشق الأرض تملأ السماء بالذكر والحماس تطاير غبار الخندق في أيام شاتية شديدة البرودة ملأ الغبار الوجوه ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد هكذا بشرهم صلى الله عليه وسلم في الخندق يصعب تمييز القائد من الجندي فهو صلى الله عليه وسلم مرة مع من يحفر ومرة مع من يحمل يقول الفتى البراء بن عازب رأيت النبي يوم الخندق ينقل معنى التراب حتى وارى شعر صدره وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة يقول والله لول الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلاً سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ويصف حماسه صلى الله عليه وسلم فيقول كان يرفع بها صوته أبينا أبينا يمد صوته بآخرها أحد المكلفين بالنقل يدعى سهل بن سعد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يحمسهم ويقول كنا مع رسول الله في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا فقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فيزداد الحماس ويرتج الخندق بحناجر المجاهدين وهم يجيبون القائد نحن الذين بايعوا محمداً على الإسلام ما بقينا أبدا، طالت مدة الحفر، وطال معها الحصار، وبدأ الطعام يقل والخوف يزداد، وبدأت الجحافل الوثنية تقبل تهز الأرض نحو المدينة، وبدأت بيوت المؤمنين تخلو من الدقيق والتمر والسمن، فأصبح لزاما على الشعب ترشيد استهلاكه للطعام، ففي آخر ثلاثة أيام من الحفر بلغ نصيب مجموعة منهم كمية من الشعير كمية تملأ الكفين. يضعون عليها شحما ويطبخونها بالماء ثم يتناولونها وهي التي يسمونها إهالة سنخة يقول جابر بن عبد الله أصاب النبي والمسلمين جهد شديد فمكثوا ثلاثا لا يجدون طعاما حتى ربط النبي على بطنه حجراً من الجوع شاهد جابر ذلك الحجر حين كان ورفاقه يحفرون فصادفتهم كدية عجزوا عنها فخرج من الخندق نحو قائده فقال هذه كدية قد عرضت في الخندق فقال صلى الله عليه وسلم أنا نازل تألم جابر جدا فانطلق إلى بيته يبحث عن طعام لنبيه ففوجأ بطعام يكفي الجيش كله